ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيماً ومن لم يستطع منكم طولاً أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات